Yoma yqomun nassu l-Rabbil alamin, kala innakitabul fujar lfi sijin, wa ma adrak masijin, kitabum marqum, wa iluin yomee الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساقير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنا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 Waktu itu kalabu kepada ahli mereka, kalabu fakihin. Waktu itu orang-orang mereka berkata, "Inilah orang-orang yang berbuat jahat, dan mereka tidak At al-arayik yanzurun, hal thuib al-kuffar ma'kanu